خلقتني من نار وخلقته من صين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فاهبط منها تكثر فيها تخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بَْنِ أَبهِم وَمِنْ خَفِهِم وَعَن أَمَانهِم وَعَن شَمَ إِلِهِم ثَُّ لآثَ النَّون مِ بَْنِ أَبه وَمِنْ خَفِهِم وَلَا كَرِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا كَرِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قال مَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ لجنة فكيا من حيث شئتما ولا تقربا ويا آدم اسكن أنت وزوجك لجنة فكيا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه شجََتَ فَتَفَُ مَِ اللَِّمِين وَل تَقَُضَهَاِِ الشَّجََتَ فَتَفُون مِلَ القَالمِين فَوتْ وَسَلَهُ مَ الشَّطَانُ لُغَدِيَ لَهُ مَا مَُورِي عَنْهُ مَامِن سَ آافِهِ and so هُنَا مَلَكَيْنِ أَوْكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ إِلَّا أَن تَكُونَا لَتَيَّ أَم تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَامَ هُمَا سَائِنِ لَكُمَا لَمِنَ وَقاسَنَهُ ماءِه لَثُ مَالَِلَطْكِم فَدَلَّهُ مَا بِورور فَذَلَّ مَا بِعور فَلََّا ذَطَش الشَّدَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَ آتُهُ فذا قَ الشَّلَ وَتَبَدَت لَماَا سَم آثْنُمَا وَقَافِ قاء وَطَافِ قَا يَخْصِ فَانِ عَلَيْهِ مامِ وَرَكِجَنَّ وَطَافِ قَاَقِْآَان عَلَْ بِمُ ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وما داهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُورٌ مُّجِينٌ وَأَقُلْ لَكُمَا